قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتو الله على من يشاء والله عليم حكيم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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآف الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وباره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر كما امن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله اعظم درجه عند الله واولائك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وَمَا سَاكِنُ تَرْبَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَجْهَدًا فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ في اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بِمَا رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله شكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْدُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا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 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُثْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله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 وَكَلِمَةُ اللَّ العُلِْييا وَلهَّهُ عَجزٌ الحَكِيم إِم فيِرُخِفَ فََّةِ قَالَ وَجَاهِدُ بِأَموَالِكُمْ وَأَ فُسِكُم فيِي سَبيللل ل لِكُم خَيرُ الَّكُم إِ كُتُم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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبرونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ أَوَانُ الْحَقِّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ظَلَمْنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَنَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطْتُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ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 وَقالوا حَصْبونَ اللهَّهُ سَؤتينَ اللَّهُ مِنْ فَبْلِهِ وَرسُُ إِ إِلَ اللَّهِ رِ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 ما تحذرون ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم انعظا طائفه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 وَضَ اللَّهُمُنَافِقينَ وَالْمُنَاتِقاتِ وَالكُفَّارنَا رَجَهََّ مَ خَالِبينَ فِيهَا هيِيَ حَسقُهُم وَللََهُم الله وَلانَهُم اللَّهُ وَلَهُم عَذاَابُم مُقم كََّذينَ مِنْ قَبِلِكُمْ كَانوا أَشَدَّ مِن كُم قُوةَ وَأَثَرَ أَمولَ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 فَبلهِم قَوِْ نحيي وَعَ وَثَدَ وَقَوْم إابهم وَأَصْحَابِ مَذانَ وَمُدتكات تَتُم رُسلُهُم بالِالدَناتِ فَمَا كانَ الله لَمَهُم وَ كانَوا أَمفسَهُم يَقلِون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 وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمُ النِّفَاقُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ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 لذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ترحل المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حررا لو كانوا يكفهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة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 نزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك ان اطول منهم وقالوا ضمنناكم مع القائدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يطغون لكن الرسول والذين امنوا معه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 وَجَ المُعَِّرونَ مِن الأأَعْرَابِ يُؤذَّنَ لَهُم وَقاد الذيينَ كَذَبُ الله رَسُلَ سَصيبُ الذيَّذينَ كَفَرُ مِهُم عَذَاب أَلم لَْسَلَّعَفاءِ وَنَا على المَبَّ وَنَا علىَّينَ لا يَجدون وَلَا عَلََّذينَ لا يَجدونَ ما يُ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 اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون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 تَرْضَى عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا ينفط مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفط قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله فِي رحمته إن الله غفور رحيم والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعذ لهم جنة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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَى مِنْ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُ الذي بنوا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كان لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُم مِّنَ ٱلْبَيِّنَةِ وَمَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ وَمَا كانَانَ استاسْتقْثَر إذرَهِيمَ لِأَبيِيهِ إِللاا وََّ وعذَةِ وَعَدَائَّا فَلََّا تَبَيْيَنَ لَ أََّهُ عَدُ للَِّهِ تَبَررَاءَمِن إِ إذ الرَهِيمَ لأَوْو خَلين وَمَا كانَانَ اللَّهُ لوبَِّ قَوْنَ م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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتدعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يسيغ خلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم راء خرى وَالَّذِينَ ثَنَاءَتِ الَّذِينَ قُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا قُضِيَ لَهُمْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعوا نوابيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفعون بيركافه فنولى نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ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 بأنهم قوم لا يطغون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم